هلا بليلها بقلب مكانه غريب الوصف حتى في كلامه كثير زينها ومرسل وسلم فرض حبها وقدره واحترامه هلا بليلها بقلب مكانه غريب الوصف حتى في كلامه كثير الزين يا مرسل وسلم فرض حبه وقدره وحترامه إذا حدق تلقى حديثا ويلبس جرح يلقى كلاما، جمال الكون في نظرة عيونه وفي رقة هذه كلفة سامه وفي رقة هذه كالبت سماء